ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بر السوابق ممتد العبارة لا يناله ملل فيها ولا ضجر طريقة كان يمشي قبل مشيته بها أبو بكر الصديق أو عمر فرد المذاهب في أقوال أربعة جاءوا على إثر السباق وابتدروا لما بنوا قبله عليا مذاهبهم بنا وعمر منها مثل ما عمروا مثل الأئمة, مثل الأئمة قد أحيا زمانهم كأنهم كا كأنه كان فيهم وهو منتظر إن يرفعوهم, إن يرفعوهم جميعا رفع مبتدئ فحقه الرفع أيضا إنه خبر يا وارثا, يا وارثا من علوم الأنبياء نوها أورست قلبي نارا وقدها الفكر قدمت لله ما قدمت من عمل وما عليك بهم ذموك أو شكر ألم تكن بأحاديث النبي إذا سئلت تعرف ما تأتي منها وما تذر سقى ثراك من الوسمي صيبه وزار مثناك قطر كله قطر أصاب الأمة الإسلامية يوم أمس مصاب جلل ومصيبة عظمى فقدت عالما جليلا ربانيا كان ناصرا للسنة وحربا على أهل البدعة إنه الشيخ الجليل عزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وكان رفيقه في الجنة النبي والصحابة والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا إذا تكلم الإنسان عن هذا العالم لا ينتهي عنه الكلام حياته كلها لله ووقته كان كله لله بين تأليف وكتابة وفتوى وعمل وإصلاح وحل لمشاكل المسلمين وأهل مجرى وهذا إن دلّ فإنما يدل على قول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أثار صحيحة من السنة وأقوال الصحابة والتابعين تدل على أن مثل هذه الوقعة إنما هي علامة من علامات قرب يوم القيامة ذهاب العلماء وفناء الصالحين والأخيار علامة من علامات قرب قيام الساعة وذلك أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق والخليقة وليكون ذلك إلا إذا ذهب العلماء والفقهاء والخيار ويبقى بعد ذلك شرار الخلق والخليقة ويبقى بعد ذلك أئمة مضل يسألهم الناس عن حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام فهم جهال بهذه السنة فيفتون الناس بآرائهم وأقوالهم ومذاهبهم فضلوا وأضلوا كما قال عليه الصلاة والسلام نقف عند طائفة من هذه الحديث وهذه الأقوال التي تدل على هذه الحقيقة وأن موت العالم مصيبة عظمى لابد أن يحزن لها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها علامة من علامات قرب يوم القيامة ثبت في الحديث الصحيح عن عوف ابن مالك الأشجعي قال بينها نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم إذ نظر إلى السماء فقال هذا أوان يرفع العلم فقال له رجل من الأنصر يقال له زياد ابن لبيد أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنتُ لأحسبك من أفقه أهل المدينة وذكر له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله أكمل فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلة فعدثه بهذا الحديث عن عوف بن مالك عن عوف بن مالك فقال صدق عوف بن مالك ثم قال شداد هل تدري ما رفع العلم قال قلت لا أدري قال رفعه ذهاب أوعيته رفعه ذهاب أوعيته أي العلماء يرفع العلم بذهاب العلماء هل تدري أي العلم أول ما يرفع قال قلت لا أدري قال الخشوع حتى لا ترى أو حتى لا يرى خاشعا أول ما يرفع العلم وأول ما يرفع الخشوع من الصلاة فيصل المصلون ولا خشوع فيهم لذهاب نور العلم بذهاب العلماء وعن عبد الله ابن عمر بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك أو حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا وما أكثرهم في هذا الزمان فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه علماء المصلحة الحلال والحرام عندهم مصلحة الدرهم والدينار هو الذي يفتي بالحلال إن السائل الحلال والدرهم والدينار هو الذي يفتي إن أراد السائل الحرام والمنع ولكن أهل الحديث وأصحاب السنة قدوتهم وأساسهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقال في الحديث الآخر في لفظ يبي هريرة إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال ولكنه فناء العلماء وفي لفظ كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى في الوجود من لا يعلم وهذه المصيبة أن يبقى بيننا من لا يعلم ويظن أنه يعلم فيفتي بغير علم فيضل الناس وتندرس معالم الدين عبد الله بن مسعود رضوان الله تبارك وتعالى عليه يقول عليكم بالعلم عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبض العلم ذهاب أهله وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى ذاغنا عن رجال من اهل العلم انهم قالوا الاعتصام بالسنن نجاة والعلم يقبض قبضاً سريعاً فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب ذلك كله وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم وقال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى موت العالم ثلمه موت العالم ثلمه ثقب في الجدار وخلل في البنيان البنيان الذي هو الحسن الحصين والجدار المنيع مكون من علماء فإذا ذهب عالم ثلم هذا الجدار وأصبح الجدار فيه ثغرة يؤتى المسلمون من قبلها موت العالم, ثلمة لا موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار وقال محمد بن سيرين ذهب العلم ذهب العلم أي بذهاب العلماء اسمع فلم يبقى إلا غبرات إلا غبرات أي بقايا في أوعية سوء ذهب العلماء فلم يبق إلا غبرات أي بقايا في أوعية من أوعية السوء والعيال بالله سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى سئل وقيل له ما علامة الساعة وهلاك الناس قال إذا ذهب علماؤهم عطاء ابن أبي رباح المفسر المعروف روي عنه أنه قال في تفسير قول الله تبارك وتعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب قال نقصانها ذهاب فقهائها وخيار أهلها نقصان الأرض ذهابوا الفقهاء وموت الخيار من هذه الأمة لما مات زيد بن ثابت رحمه الله تبارك وتعرض الله عنه وأرضاه وواراه الناس في التراب قال ابن عباس من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه انظروا إذا أردتم أن تعرفوا كيف ذهاب العلم بعد ساعة استمعوا وانظروا إلى الأخبار وصلاة الحرم المكي لتروا الجنازة العظيمة ليصلي عليه آلاف مؤلفة من المسلمين ويندرس العلم بموت هذا العالم الجليل دراج أو أبو السمح رجل معروف قال يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تقعد شحماً يسمن الراحلة حتى تكبر وتسمن ثم يسير عليها في الأمصار حتى تصير نقبا أي هزيلة بعد مدة تهزل هذه الدابة اسمع لماذا على السفر ولماذا على السير على هذه الدابة حتى غدت هزيلة ضعيفة قال يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن ذهاب العلماء ذهاب السنن فيبقى علماء الظن وعلماء لهواء الذين يفتون بغير علم فيضل أنفسهم ويضل الناس هذا الرجل لا أشك أنه ولي مولي الله تبارك وتعالى عالم جليل صاحب سنة عالم رباني مدعه ورضى عنه القريب والبعيد حتى الأعداء لم يجدوا من خلال سيرته طريقاً أو سبيلا للطعن في ذاته أو في أمانته أو في تقواه أو في خشيته أو في ورعه وجه عليه من الحياء سكينة ومحبة تجري مع الأنفاس وإذا حب الله يوماً عبده ألقى عليه محبة الناس الله تبارك وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى ومعنى الود المحبة في قلوب عباد الله كل من في الأرض يحبون هذا العالم الجليل بل بإجماع الناس أن الفتوى إذا قالها وصدرت منه اطمأن الناس لهذا الكلام وخضعوا له وسلموا له لأنه عالم الأمة وهو حبر الأمة اسمع ماذا قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله تبارك وتعالى فليس لله ولي إن لم يكن العلماء الفقهاء العاملون أولياء لله تبارك وتعالى فليس في الوجود لله تبارك وتعالى ولي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل كلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تبارك وتعالى كان صاحب دين وذكاء ونعمة ماذا قال ليس شيء أعز من العلم ثم ماذا قال الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك اسمع لهذا الكلام العجيب لتعرف أن العزة والشرف في العلم والتقوى والخشية ليس بالملك ولا بالمال ولا بالجاه لو علم الملوك وابناء الملوك وابناء وابناء الملوك ما عند العلماء العاملين من السعادة والخشية لجالدوهم عليها بالسيوف الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك معلم أبناء البلاد طبيبهم يداوي سقام الجهل والجهل مسقم وما هو إلا كوكب في سمائهم به يهتد السار إلى المجد منهم ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدأ دلاء ففز أو ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء مضى الشيخ الشيخ مضى وراح مضى طاهر الأثواب لم تبقى روبة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر وفي السماء نجوم ما لها عدد وليس يكسف إلا الشمس والقمر وكم على الأرض من خضراء مورقة وليس يرجم إلا ما له ثمر أقول قولي هذا والحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال البخاري في صحيحه في كتاب الفتن باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه وروا بسنده عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج من الاضطهاد والمصائف والظلم فقال له أنس بن مالك اصبروا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعت ذلك من نبيكم عليه الصلاة والسلام كيف يكون الزمان التالي أشر من الزمان السابق هل هو بنقص المال هل هو بنقص الثمرات هل هو بنقص الخيرات هل هو لا والله إنما هو بذهاب العلماء فسر هذا الحديث صحابي آخر عبد الله بن مسعود قال أما إني لا أقول ولا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما أخصب من عام ولكن لا يكون ذلك إلا بذهاب خياركم وعلمائكم كلما ذهب العلماء أصبح الزمان التالي أشر من الزمان السابق وهلما جرى حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كان عالما حقا وصدقا وكان بقيا من بقايا السلف في العصر الحديث كان عالما من العلماء الربانيين الذين يدعون من ضل إلى الهدى ويحيون بكتاب الله تبارك وتعالى الموتى ويبصرون به أهل العمى فكم من قتيل الإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه كان رحمه الله لبلاده ولبلاد المسلمين أجمع كالعين العذبة كما قال ميمون بن مهران مثل العالم في البلد كمثل العين العذبة من البلد يشرب منها القريب والبعيد كان عالما عاملا كريما متواضعا وقته كان كله لله شهد له بذلك البعيد قبل القريب قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتينا ابن تيمية فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا وينقلب شراحا وقوة وطمأنينة وهذا الكلام نفسه يشهد به كل أصحاب الجماعات الإسلامية والحكام والوزراء والملوك وكل الأمم يشهدون بذلك أنه ما من مشكلة ولا من مصيبة ولا من عويصة ولا من طامة إلا وعرث عليه إلا قال فيه الحل الشافي والجواب الكافي فينقلب وتنقلب هذه الأمور انشراحا وطمانينة لعامة المسلمين فكان الواجب أن نترحم عليه وكان الواجب أن نسأل الله تبارك وتعالى الثبات والمغفرة ويرزقه الجنان العليا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أصيبت الأمة الإسلامية بهذه المصيبة وبالأمس القريب أمس اقرأ وانظر القنوات في البلاد الإسلامية عدد ولا حرج قناة فيها موجون وقناة فيها أفلام خليعة وقناة فيها غناء وقناة فيها مباريات والأم قد أصيبت بمصاب جلل وهم لا يدرون فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم نسك الهدى والتوقى والعفا فالقنها رب العالمين أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين